بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله خير البرية وسيد الخليقة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعاء بدعوته إلى يوم الدين أنا بعد فقد كان خيار هذا العنوان عنوان المحاضرة وإذ جعلنا البيت مفابة للناس وأمنا كان قيارا موفقا فإن هذا البيت العظيم يجب في هذه الأيام المباركة التي يفيد إليها يفد إليه الحديد فيها من كل مكان يجب أن نفيه حقه من الذكرى يجب أن نعرف به ننوه بشأنه كما نوه الله عز وجل به في كتابه إن هذا البيت المحرم أو العتيق وقد جاء الوصفان في القرآن فهو محرم الله حرمته وجعله حرما آمنا لا يجوز أن يرتكب فيه عدوان ولا أن يسفك فيه دم ولا تعدض فيه شجرة ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد معرف ذلك البيت الذي وحرمه الله عز وجل له علينا حق التعريب وحق الذكرى يجب ان نقول فيه شيئا وان نجعل من وقتنا شيئا للتنويه بهذا البيت العظيم هذه الآيات او هذه الآية الكريمة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا تعريف بالبناء بعد التعريف بالباني خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في الآية التي قبل هذه الآية يقول الله عز وجل منوها بشأن خليله وبما كان عليه من إخلاص لربه ومن طاعة وانقياد لأمره وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لقد كان إبراهيم أمة وحدة وكان في الزمن القديم هو رائد التوحيد ومؤسس الملة وهو الذي قام في التوحيد قومة لم يقمها أحد قبله وهو الذي حقق التوحيد علما وعملا وحالا ودعوة ولهذا كان إبراهيم رمزا ومثلا حيا في القلوب لا يذكر التوحيد ولا دعوة التوحيد إلا ويذكر إبراهيم بل إن الله عز وجل أمر كل من جاء بعد إبراهيم أن يتبع ملة إبراهيم فإن كل من جاء بعد إبراهيم من الرسل والأنبياء إنما هو من ذرية إبراهيم فقد كان من جزاء الله لإبراهيم ومن الأجر الذي أعطاه إياه في الدنيا أن جعل في ذريته النبوة والكتاب فما بعد إبراهيم نبي ولا رسول إلا وهو من ذريته وجعل الله له لسان صدق في الآخرين بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأقربهم إلى الله وأزكاهم عند الله أمر أن يتبع ملة إبراهيم وأمرنا نحن كذلك أن نتبع ملة إبراهيم فملة إبراهيم هي الخط الذي يسير عليه كل موحد لله بعد إبراهيم يخبر الله عز وجل أنه ابتلى إبراهيم أي اختبره وامتحنه وكلفه سبحانه بأوامر ونواهن ليظهر إخلاصه ووفاءه وانقياده لمولاه فلم يقصر إبراهيم بل أتم الكلمات ووفى بهن جميعا طاعة لله وانتفالا لأمره كما قال الله عز وجل في آية من سورة النجم وإبراهيم الذي وثى فإبراهيم قد بالكلمات وأتم الكلمات ولا علينا بعد ذلك أن لا نعرف الكلمات التي ابتلى الله بها ابراهيم نحن نعلم ان ابراهيم ابتلي في حياته كثيرا وانه قدم لربه اخلاصا له وتوحيدا أعز ما يملك وأغلى ما يملك وهو ولده وفلذة كبده إسماعيل امتحن الله إبراهيم بكلمات يقول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية إنها ثلاثون خصلة ابتلى الله بها إبراهيم فوفى بها جميعا ويعدد ابن عباس هذه الخصال من القرآن عشر خصال في قوله سبحانه التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وعشر خصال أخرى في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معربون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروضهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون وعشر خطال أخرى من سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصادرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعب الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة كان ابن عباس رضي الله عنهما يريد أن يقول إن إبراهيم جمع كل خصلة يجب أن يتحلى بها المؤمن ولم تفته ولا خصلة واحدة من تلك الخصال التي مدح الله بها المؤمنين وأثنى بها على عباده المحتفظ وفي روايات أخرى يقول ابن عباس إن تلك الكلمات هي خصال الفطرة التي وصل الله بها إبراهيم من قص الشارب وإعفاء اللحية ومن السوات ونكفي الإبط وحلق العانة والختام والاستنجاء والمضمضة إلى غير ذلك من تلك الخصال التي ورد فيها الحديث الشريف أنها من خصال الفطرة بل إن الله قد امتحنه بالختام بعد أن بلغ ثمانين سنة فاختتن بقدوم فما قصر إبراهيم ولا ونا ولا كانت تأخذه في الله لو ما وكلنا يذكر بالإعجاب ذلك الموقف العظيم الذي وقفه إبراهيم من ابنه ووحيده البكر لما رأى في المنام أنه يؤمر بذبحه فما تردد ولا نهته عن ذلك شفقة الأب ولا حنال الوالد وإنما كان ينظر فقط إلى أمر الرب وإلى وجود طاعته وعدم التردد في ذلك ولا لحلة وقد بادهبنا بتلك الرؤية ليرى ما عنده ولو تلك الولد ما قصر الوالد لو جبنا الولد ما قصر الوالد ولا ترادع ولكن أراد أن يظهر ما في بطل إسماعيل وما يكنه إسماعيل ملك إسلام وانقياد لأمر الله وصبر على حكمه فقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فكان الجواب من الطفل اليافع الذي يستقبل حياته الذي لا يزال له أمل كبير في حياة لا يزال في ريعان الشباب وفي سن الفطوة وله نعلم ان الانسان في هذه السن يكون كثيرا تعلق بالحياة وقوية الامل فيها ولكن الولد نجيب اباه امرا أن يفعل ما أمر هو اللي يوصل له يأمر أبع. يا أبا افعل ما تؤمر لا تقسر في أمر الله افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وستثنى <تصفيق> إسماعيل يجب على المؤمن دائماً أن تكون إن شاء الله في كل ما ينوي اليدمر عمله مستقبل يجب أن يقدم نشيئة الله لأنه لا يدري إن كان قد شاء ذلك أو لم يشاء فإسماعيل كان لا يملك أن يصبر إلا بمشيئة الله وإلا برحمة الله فهو الذي وفقه لكي ذلك المقام في الصبر فقال ستجدني صابرا؟ ستجدني إن شاء الله إن شاء الله فجدوني ان شاء الله من الصابرين كما قال موسى عليه السلام للخضر حين قال له انك لن تستطيع معي صورا وكيف تصبر على ما لم تحب حين قال بني اسرائيل لما امروا بذبح البقرة وأخذوا مراجعون موسى في ما هي البقرة وفي لون البقرة. ويتعنتون بالسؤال ويقولون له ادعو ربك يبين لنا ما هي إن البقرة علينا وإن إن شاء الله لمهتدون يقول صلوات الله وسلامه عليه والله لو لم يستثنوا أي لو لم يقولوا إن شاء الله لما بينت لهم آخر الأبد لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد لكن الله أبينا علام علقوا الأمر على مشيئة الله تبارك وتعالى فقام إبراهيم بتنفيذ الأمر فورا وأقذ سكينه وشحبها وصرع الولد الصغير على جبيبه وأهوى بالسكين على رقبته وتم امتحان إبراهيم ونجح إبراهيم في هذا الامتحان كما نجح في كل موقف كان ممتحن فيه ما رتتش إبراهيم في امتحان أبدا ما الله بشيء أبدا وسقط في الانتحان أبدا بل كان جائما ناجحا بتفاوض فقمت كان عدل إبراهيم على هذا على هذا الوفاء وعلى هذا الاخلاص وعلى هذه المبادرة ولامتثال امثال امتثال امر الله والوفاء بكلماته انال منصب الامامه في الدين قال اني جاعلك للناس اماما قلنا فنه كل الناس فابراهيم امام الناس كل يوم الى يوم القيامه إمام متبوع إلى يوم القيام فالناس هنا لا يرادوا بهم من هامن بإبراهيم في زمانه فقط بل كان إبراهيم إماما بالإنسانية إلى يوم القيامة فإن الملة التي أسسها ودعوة التوحيد التي أقامها على سكونها وارسخ جذورها ظلت ما هي ظلت حيه باقيه انما كانت تغفو احيانا كانت تغفو احيانا كما ينام الشجر في فصل الشتاء ولكنها لم ان عاودت قوتها ولم تلبث ان لبست فوجها الزاهر القشيد لما جاء امام التوحيد الاكمل الذي جدد ملة ابيه ابراهيم اعظم التجديد وفاق في الدعوة إليها وفي الإخلاص لها وفي التفاني في نشرتها كل ما بذل قبله من جهود في حق التوفيه صلى الله عليه وسلم وعليه الله عز وجل في شهر إبراهيم وهو قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني ضراء مما تعبدون إلا الذي فترني فإنه سيهدين وضع لها كلمة باقية في عقبه إلى يرجعون إلى يرجعون لعلهم يرجعون وضع لها كلمة في عقبه لعلهم يرجعون شف كلمة باقية ذلت هذه الكلمة التي قال عبرائم الأبي وقومه باقية في عقده باقية في نسله فحملها الرسل والأنبياء من بني إسرائيل ثم حملها ولده إسماعيل وبقيت في نسل إسماعيل ثم غفض في العرب ونسيها العرب بما أحدثوا من الشرق وعبادة الأوفان حتى جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فجددها وأحياها وضعثها من جديد لأنك لما توازن بين هذه الكلمة وبين كلمة الإسلام لا تجد فرقا أبدا إلا في التعبير إلا في العبارة يعني في الأفضار إنما المفلوم هو المفلوم الذي يؤدى بذلك العبارة يؤدى بهذه نقوله إنني براء مما تعبدون أد لا إله تمام إنني براء مما تعبدون أد لا إله إلا الذي فطرني أد إلا الله فكلمة إبراهيم هي نفسها الكلمة التي يدخل بها في الإسلام والتي لا يكون مسلما إلا من نفق بها لا أولاها إلا الله فهي كلمة غافية في عقد إبراهيم إلى يوم القيامة إن شاء الله قال إن جائلك للناس إماما وطبعا في في الدين في أعلى منصب عند الله تبارك وتعالى لا يختار لهذا المنصب إلا أبر خلقه وألفاهه واقفا إخلاصا وطاعه ومعرفه بالله تبارك وتعالى فابراهيم نال منصب الامامه اني جاعل لك للناس اماما وقدوه مقبوعا فابراهيم بني عات في ان يكون من ذريته امما فما هو امام فقال ومن بريت يعني اجعل من بريتني ائمة. فكان الجواب ملت السيد بل بالعزاء لا ينال عهد الظالمين يعني ان من وفى من بريتك واستقام على ملتك وأحياها وأخلص لنا سوئنا ولما من انحرف وأعرب وأعرب حين لا تنالوا الإمامة أبدا حين إمامة الله وعهد الله لا ينال الظالمين ولا يناله الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين لأن بعد الناس ربما فهم من هذا الرد او من هذا الجواب ان الله لم يستجد لابرائيس لا هو استجاب له لأنه قال له نعم اجعل من بريدك ائن وذا كانوا مستحقين للامامة ولكن من لا يستحق منه من الامامة فلا يكون اماما ابدا ولا كراما لا يمكن فهو إجابة يعني هو في الواقع إستجابة لدعوة إبراهيم أو لرغبة إبراهيم ببيانه أن الذي أجعله إماما إستجابة لرغبتك هو من كان أهلا للإمامة من بريته ولكن لا ينال عهد الضمم بعد ما نوهت هذه الآية بشأن البياني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وان هو الله الذي اضرين في وقت الله ربنا لا عادا حد عليه وعلى احفاده ومن ذريتهما مصلم وظالم لنفسه مبين بل إسرائيل كلهم الكفر منهم من الكفروا بالأنبياء وقتلوا الأنبياء وكذبوا بالأنبياء ولا يجالون يرتكبون أعظم الجرائم فلنعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم فلنكفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير حق وقالوا قلوبنا ومد وغضروا بعيس ابن مريم وبنبينا صلى الله عليه وسلم ومكروا ومكر الله هؤلاء من نفسي عقول ابن اسحاق ابن ابراهيم فمئسة من الضروري ان يكون ابناء ابراهيم كلهم ابناء بره او ادم كان قبل ابراهيم وكان نبيا وكل الخلق من ذريته وفيهم المؤمن وفيهم الكافر بل ان تسعة منهم في النهار واحد من الأنف من جنب وهم ابناء وآدم يخرج من عقد الرجل الصالح من ليس بصالح وينوه عالم السلام لما غرق غرق ولده بالضبان وقال رب النبني من آل وان وحدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يعذني ان ليس من الك انه عمل من غير صالح فلا تسالني ما ليس لك بي اعذك ان تكون من الجاهلين وهو الوعد البشر الثاني اللي يقامث للعز اللي يدعو قومه الى التوخيل الف سنة الا خمسين ذلك خرج من بريته شخص فاسد ابراهيم غليل الرحمن ابني اذب ابن ذلك الرجل العافي الكبير الذي هدد ولده بالقتل والرب إلا بيرجع عن نصر طوال ما ينصحه إشفاق عليه ورغبة في خلاصه ولجاةه من النار لأن لئلا تنتهي لأرجمنه فلا راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئلا تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا لا يقبل منا احد حد من الضروري يكون أن تكون جريات الصالح صالحه ولا ان يكون اضر الصالحين صالحين لا هذه يعني ومع ذلك خرج من برياته شخص فاسد قال إبراهيو غليل الرحمن إبنني. ابني آذر ذلك الرجل العاتي بالكفر الذي مدد ولده بالقتل والرد إلا من يرجع عن نفسه هو لما ورغبة في خلاصي ونجاتي من النار قالوا الا لن تنتهي لارض منك واعراض عن الالهه يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارض منك يهجرني ملله فعدا ربنا احد ابد الدهر ان من بني وري ان يكون ان تكون ذريه الصالح صالحه ولا أن يكون اباء الصالحين صالحين لا هذه يعني القضيه مش صح ولا سلمنا ابدا بل يخرج سبحانه المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ولله في قلبه شؤون بعد هذا نوه الله بجأنه ده فقال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا الحقيقة أنه يجب علينا إذا يعني الأياب دي ليه سيقة دي لماذا سيقة هذه الأياب في شأن إبراهيم وفي شأن دي الذي يدام إبراهيم قرآن ده قرآن عجيب. عجيب جدا. اذا تعرض لقضية او للدفاع عن قضية فهو المحامي الذي لا يشق له رجاء. يظن يذكر من هيثيات تلك القضية ومن أنواب الدفاع وأساليب الدفاع ما يجعل تلك القضية أوضح من السمس في رائعة المهارة تعرفين إن النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه لما هاجروا إلى امروا أن يتبهوا في صلاتهم جهة بيت المقص المسل إلى بيت المقص فصلوا إليه مدة قدرها العلماء بستة عشر شهر أو سبعة عشر ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف أن تكون قبلته الكعبة لأنها بيت أبيه إبراهيم فكان دائما يتطلع إلى السماء ويقلب نظره في السماء راجيا ان ينزل عليه الرحم من ذلك الطوق فالتوحيد هناك خطر من الاسلام له ويتربصون به الدوائر ولا تمسون الاغراء في الاسلام وسب هؤلاء هم الذين كانوا من مدينه لقد طرعوا عندما توجه المسلمون في ثلاثين بيت المكدس وطرعوا في أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم دينهم بعدما صلى إلى كبتهم فكان هذا التحويل صدمة قاسية له لأن هذه التبعية اللي كانت بالمسلمين تبعية المسلمين من في في تلقى القبلة جالك ببابك التحول يبقى ما عاد في اليهود على المسلمين سلطه ولا عاد يعيرون بانهم بيتموا قبلتهم او بكذا او بكذا كان يهود طبعا قام يملاون الدنيا صراخا ويملاون الجنوى حول الإسلام عزيزا هذا محمد لا يثبت على حال مرة يصل إلى بيت المقدس ومرة يتبه إلى الكعبة إنه ليس ثابتا في أمره ليس على بينة من أمره إلى غير ذلك وطعنوا بأنهم لا يؤمنون بالنسخ ولا يعرفونه مين بل ينكرونه ينكرون النسخ ولهذا كان إذا جاءهم رسول بعد نوسى بشيء فيه تعبير لبعض يحكم التوراة أو فيه تجديد يقول هذا كبير إن الله لا يرجع أبدا عن حكم حكم ولا عن أمر أمر به فكان كلما جاء رسول بشيء مما يخالف ما عندهم قتلون أو تنذبون لأنهم لا يؤمنون للنسل فقع أقام على المسلمون في المدينة وطعم في الإسلام فوزا القرآن الدفاع للقبول القرآن هو الذي تولى الدفاع في هذه القبول أذر إلى دفاع القرآن يا عرب القرآن بدأ نفعهم مين من أول قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بغير منها أو نفلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له الملك السماوات والأرض وما لكم منهو الله من يلي ولا نصير وتستمر الآيات إلى هذه الآيات التي معنا والتي نحن بصدق الكلام فيها فيبين الله شأن الباني للبيت الحرام ثم يبين شأن البناء ميدل على أن هذا البناء هو أجدر هو أحق بأن يكون كبنة لخير أمة أخرجت للناس لأنه أعظم بناء ومشيده والباني له هو اعظم موحد في الزمن القديم وهو ابراهيم فهكذا انما كان القصد من التنويذ بابراهيم وبالبناء الذي بناه ابراهيم انما هو اقامة العجة على اليهود وعلى من شايع اليهود ليبين لهم ان هذا البيت هو الجبيل والحقيق بأن يكون هو القبلة وأن يكون هو كعبة هذه الأمة التي تتجه إليها في صلاتها لا بيت المقدس فإن بيت المقدس وإن كان بيتا مباركا مبارك الله عينه وكان مهدتا الوحي على أنبياء ابن إسرائيل لكنه إذا كيس بالبيت الحرام فإنه لا يساوي ولا عشر من أشهار البيت الحرام جابني إدرارين ودى بني إسحاق ابن إبراهيم فأين إسحاق ابن بينهما فرق عقل ثم هذا البيت الحرام كان أول بيت يدع للناس ولم يكن هناك متعبد لله في الأرض قبل هذا البيت الحرام فكل بحجر لحيث ياتي قدمها القرآن. بيانا لأن هذا البيت هو أولى وأحق بالتقديم من غيره حتى ولو كان بيت المخلص بعدين تستمر الآيات برد إلى أن يقول الله عز وجل لهؤلاء الطائمين في الإسلام من أجل ذلك التحويل سيقول التفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل من الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا فهداء على الناس ويكون الرسول عليكم سهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله من يوضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك سطر وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوثوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون هكذا تستمر الآيات في شأن هذا البيت وأن هذا التحويل تحويل الكبهة من بيت المقدس إلى الكعبة إنما كان لأمر الله عز وجل وإنما كان لأن الكعبة خير الكبل لأنه لا مكان أعظم منها لكي يتجه إليه المسلمون الذين هم خير العلم وأفضلها فلابد أن تكون كبلتهم أفضل الكبل كما أن رسولهم أفضل الرسل كتابهم أفضل الكتب وهم خير الأمم وأفضلها فلا بد أن تكون كذلك ولهذا أقول وكذلك جعلوكم أمة وطفا كما جعلنا كذلكم خير الكتب وأعظم الكتب جعلناكم أمة وطفا أي أمة خيرة وزكاة بالإلم والعمل ومن وفتتنا مش معناه الوفت الحقيقي يعني الشيء المتعفف بين شئية جاء الوفتت لنا الخيار يعني أمة أعلى الأمم وخيرها وأزكاها وأزكاها وأزكاها فيقول الله تبارك وتعالى من وهم البيت وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن هذه بعض خصائص البيت الجاية له خصائص كثيرة والله عز وجل هنا يذكرنا ببعض خصائص البيت فأولوا هذه الخصائص انه متابة للناس وقد عرفت المعنى المتابة من كلمة اخي الاستاذ ايه مثابة مأخوذة من الثوب يقال ثابة وثوب يعني ردع ثابة يثوب اي ردع فمثابة اي مكان الثوب اي مكان الرجوع ما معنى قول البيت مثابة للناس معناه ان من جار هذا البيت حاجا او مؤتمرا ثم رجع عنه الى وطنه فانه يعاوده الحنين اليه ويشتاك ان يرجع الى هذا البيت بل كلما كثرت ديارته له كلما اشتد به الشوق والحنين إليه ولا يقضي منه وطراً أبداً لا يمكن أبداً أن يشدع موحداً من هذا البيت بل يعاوده دائماً الشوق والحنين إلى بيت الله عز وجل طيب لمن ذهب إليه بن لمن للترايح أو المرة هو متابة لكل ناس متابة لكل الناس لكل من وحد الله ودخل في دينه هو متابة التوحيد جميعا من زاره قبله أو من اتبأ زيارته فالذي زاره يستاقر والذي لم يذهب إليه ولا مرة يستاقر فالكل مستاقر إليه كل مسلم وكل موحد يحن إلى زيارة البيت العافية لا يقبول منه وطراً أبداً. طيب ما ما هي الدعوه هي الاصل في الحقيقه ان دعوه تروى استجابت اعظم الاستجابه ويضرب هذا دليل على اخلاق الخليل وان كل دعوه دعاها لهذا البيت أول أهل هذا البيت قد استجيبت أعظم باستجابة ولا تجاب هذه الدعوة مستجابة إلى الآن يعني دعا لأهل مكة بأن يجعلها الله بلدا آمنا فهي بلد آمنا لا يعتبى على أهلها أبدا آمدا بل كان العرب في الجاهلية يغير بعضهم على بعض سندا ونهبا تغيروا القبائل بعضها على بعض يسلبون وينهبون ويسلبون الضرار والنساء ويأخذون الأموال ولم يفكروا أبدا في أن يغيروا على قريش التي تسكن الحرم وكانوا يخسون من هذا أعظم الخشية كانوا يخسون أن يرتكبوا في الحرم أن من هذه الجرائم التي يرتكبونها خارج الحرم يل هذا امتلنا الله على قريب يل هذا يل أولا يروا أن حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله أولا يروا أن نجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله أفض الباطل يؤمنون وبنعمة الله يسر وقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشطاء والصيب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوء وآمنهم من خوف ما كان يخاف الناس بل كانوا في أمنه كانوا في أمنه من الغارات وفي أمن من العجوان بهذا البيت الحرام هذه خصوصية بهذا البيت استجابة لدعوة إبراه اجعل هذا بلداً أمناً وعلى الورد مقرأ له من الثمرات من قطعت اثماره عن هذا البيت أبداً بل تجد إليه فمرات كل شيء كما قال القرآن فلا يمكن أبدا أن يعودك في هذا المكان شيء لا تجده بل كل ما تخلوه نسك كل ما تستهي من ثمار وخواكد كلها موجودة بكثرة وفرة ما تخلص كما قال الاخر الصلاة الفتاح المكاذب عمرها ما اشتكت من كثرة بطول طا... الطائم الطائمين آه ولا المياه على رغم قطوة البيئة ورغم فقرها الماء ما اشتكت مكة ابدا من نقص الماء وهناك الحديد فيها الان مئات الو يتادون يبلغون المليون وكلهم يشربون ويتودعون دلئين زنزل لو لم يكن إلا زنزل يكبت الحديد يكبت الحديد ولا يمكن أبدا أن تغير ماء وعادة يخوني أخوانا مهنا نقوله كان جاء سيل والسيل ده جرب جرف في من الشوارع ودخل على الحرم وبلد جنجم بلد جنجم هذا في بلد جنجم وعص هذا الماء عجر لا يشرب طب عديل طب يعني ايه بنعمل بيه يقول كانت جنجم في هذا الوقت تفور للعين من تحت مكفور كأنها تريد ان تغتل نفسها والله, والله يقولون كأنها تريد ان تزيل هذا الغتاء عنها الغتاء عنها وتريد ان تبعله وتناحيه عنها وبعدين ركبوا مطور وقرطون واشئة كبيرة على جمزة مع الكم انتحوا هذا فما نقط ماء ماءة المنطور يطلع ماء الجبس وهي تعطيه ما يأيش منا لا تغيب أبدا فما تنزف طعرها أبدا ما ينزف طعر جبس بل تاخد بعد المتقدين غيره في الحال مهما بلغت كميات المياه التي تخرى من جنجة تعيب في الحال جد لها فلو, أ... فلو تركت جنجة لواحده على الفجرين ولكن الله منع على اهل مكة بعيد وعبر اخرى وكلنا اذكر للسيدة الجديدة من رأس هارول ذلك الاثر العظيم الذي تعيب في مكة وهو تلك العينه اللي صلى الله عليه عند دونه هذه التي لا يدري احد منين جاي ومؤمن اعظم له الدنيا وتتحمل تلك السيده التقيه نفقات بناء تلك العينه من من مكان اللي هي تمد من هنا ما هي? هم طبعا ما كانت عندهم مواسير احسان تركت المواسير في العلم لا في الدماء. وتتحمل نفطات هذا البناء وهي نفطات بخما جدا. لانه مش حتى ده ده عشرات الكيلو مترات. بناء. اه. وبناء محتم. وبناء واسع يعني. يعني تستطيع ان تدخل في هذا البناء وتقعد فتبني هذا البناء واقف فتمشي للعين واو وكانت من نعم الله على بلاد الحرام ويقولون اني في كل بيت والبالحنيات والتشاش واللي يعني كأني بلد مما يوجد الله التي تدر فيها الأنهار والله ما حدثنا أبدا بنقص في الجميع أبدا ولا بل المي أكتير والخير تكتير وكل ما فيها كثير يلا كان في, في أيام الموثم وكان الموثم شديد الضحام يطمر على الباعة والله ال يعني والله يعني اتبار داي عينيهم معطوبه معطبه مش واه اللي اللي اشترينه ومعطبه يا والله فالحمد لله الذين رزقهم من اجل التجاره وبارك لهم ابتزاز ذلك بارك لهم مره جديده يعني انتوا بتساعدوا اه مهما أقل مثل كثير وله الطعام يقولون يعني هذا بسيط يقول ليه يعني هذا الطعام يجيبك قليل يعني ودعبين يقعد يأكل مش عادي يخلص ايه, أيه السر لف الطعام ده تاريخ بركته هذا البيت اللهي وبركته هذا البلد ودعوة الخليل إبراهيم الذي استجازه الله ولهذا دع النبي صلى الله عليه وسلم الاهل المدينة قال اللهم انك استجرت دعوت ابراهيم الاهل مبكة فاجعل لنا من البركة زائفة لما جعلت من مبكة يقول الله تعالى تعالى واجعلنا البيت مثاباً لنا دعنا البيت مثاباً لهم ليس من الدهر يقبل وتر من كل شيء ابدا يقبل منه وتر قدر جن ابدا ولما حرمت انات وتهدمت قال الجن الحضوريه هي خشوع هي من ابد جدا وتعالى القلب اروع مشهد لله يعني المشهد يثقي الى القلب من منتهى الرقبه بمنتهى الاجلال نفسي انزل ركوع يعني لا تحد ابدا ان تغض نظرك عنه بل كده دائما ان هتظلم المصلى ولازم نبص للجد مع ان مستني ان ان يطاقط الراس او ينظر لهذا ما لكن لا يعني ما ده مش يقف هناك الا ان يظل ناظرا للبيت بيته و... و... البيت ومقام ابراهيم امام الباب فوق وهكذا ما ده كده يا ويوجد عند البيت نظابة للناس وامن الامن طبعا نتوسف روالله الحمد هناس اعظمنا الوفا الواقع ان هذا الجعل جعل الامن هناك هو جعل شرعي يعني شرعي لا قدري لان ما ينمس ان هناك ايام فضع فيها اهل ذلك الحرب واعتذي عليه لكن ذلك الو... كان على ثلاث ما امر الله ثم الله ان يكون هذا الزيت امين وهذا الزلج امين ولهذا لما سرغ النبي صلى وصلنا من فتح مكة قال ان الله حدث عن مكة الفين واتي مكة تحرمها الله منذ خلق السماوات والارض فهي حرام بحرمة الله الى يوم القيامة والماء والماء لي ساعة من النهار إن عادت حرمتها ليوم ما كرمتها فلا يحذر احد ان يتفك فيها دما او يعبد فيها شجرة الى اكرة فهذا الذي اندري بالنسبة بالنقعة المباركة ان تظل امنا وامنا لأهنها ولكل من زارها ان لا فيها على احد ولا يزل احد, أحد احدا يعني انت يعلم ملك من الملوك او رئيس من الرؤسة يتفق بيسا ثم يجعله لنبسه حما حين هذا النجد ونحن يروح اثنين من الرعية يتساجران في هذا الحما ويألم الملك او يراهم يجبه غضب يجبه او الملك اذا تساجر الناس في حماه الذي حول قطره حول جاره حرم سلطانه لا شك غضبني الشبيل فهذا كان هذا برقب وهذا حرمه فكذلك يجب الاعتبار في حرم الله وعند بيته طبعا لا بده من تعظيم حرمة هذا البيت بل تعظيم حرمة الحرم كله فلا يجيب افضل ان يعتدوا احد مع احد انت عبد المسلم يقولك اني بياري الان يهدوش بياري في الحرم تخالفه الصيدة من الطيور لبياريها فلا تعتدي عليها في الحرم أبنه وحش أبدا جاهل الحرم يعتدي على صيد أبنه أو يأكله. بل لا يأكله إلا إذا خرج من حبيل الحرم لأمن لكل من لكل من حتى الحياة فقد الله سيد الحرم لا يصاب سيدني. لا ينفر سيد من سوف ينفر سيري أم جبريلا فيحرم آمن لأهله آمن لكل من زاره. بل قال معبد لأنه لأ إن من قتل ثم انتبع إلى يعني وجد الكتاب علي ثم انتدى الى الحرم فانه لا يقتل في الحرم